وإن أسكت أعلق ذهب كثير من الشراح إلى أن المراد بقى المرأة ألعشنق فقالوا ألعشنق الطويل بائن الطول ألعشنق الطويل بائن الطول وهذا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 فهذا معلوم لها فلا تسأل عنه والثانيا الطول ليس عيباً وليس مذنوماً عند العربي وفي الصحيحين من حديث سامرة ابن جندب رضي الله عنه وهذا لفظ بخاري في حديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الطويل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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قتب أهل العلم جميعها على أنه كان أطول رجل في بني إسرائيل حتى قال السدي إن نبيهم أتى بعصى طويلة وقال ملككم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 ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم وكذا قال هود عليه السلام لقوله واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه قال ابن كثير جعلهم اطول من ابناء جنسه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 إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم أي واذكروا إذ زادكم في الخلق بسطة فالطول ليس بمجرده عيبا لما ذكرناه من الأدلة وثانيا ذكر الأزهري وغيره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 فأنا إن شاء الله سأمر على معاني النساء مروراً كراماً إن شاء الله سبحانه وتعالى ولو إن الكرام يطللون جداً يعني إن شاء الله أقول لمرور اللقام فأسأل الله لنا ولكم حسن الخلق لكن يعني لن أقف أمام هذا أصلاً لكن أقول هناك فرق كما ذكرنا بين المعنى العام وبين الموضع الخاص إحنا الآن نحن أمام سياق معين فحين إذن لا نستصحب ماذا أنا سأصحب المعنى العام وهذه قاعدة لكن كما ذكرته لم يعني أقف أمامها إن شاء الله تعالى فأقول سياق كلام المرأة يبعد عليه أن يفسر بالتفسير الأول الطول لما ذكرناه من أن الطول ليس عيبا عند العرب الثاني أن المرأة أعربت عن مرادها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 يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي من يعذرني لرجل بلغني في اهلي فوالله ما علمت عليهم الا خيرا وذكر رجلا والله ما علمت الا خيرا والله ما كان يدخل على اهلي الا معي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 فحينئذ كان كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه إن كان من الأوس وإن كان من إخواننا من الخزرج خرج ما خرج ماذا وخرج التفسير فجاءت كلمة أو جاء كلامه كله إن وإن إن كان وإن كان خرج ما التفسير لهذا الكلام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 فنرى أن كلامها خرج مخرج التفسير لقولها العشنق فإذا فاسترنا هذه اللفظة باستيء الخلق استقام التفسير لكن إن فاسترناها بالطويل لا يكون التفسير مستقيما وتكون هذه الجملة زوج العشنق لا علاقة لها بقولها إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق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 وإن أسقط فالسقوت ضد للكلام فين مغي أن يكون التعليق ضد للطلاق إن أمطق وإن أسقط فالسقوت ضد للكلام والكلام ضد للسكوت فين مغي أن يكون التعليق ضد لماذا إن أطلق التعليق ليس ضد للطلاق بل هو شر منه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 نغلب النساء كنا مع شرق ريش نغلب النساء ما معنى نغلب النساء قال في الرواية الأخرى كنا في الجاهلية لا نرى النساء شيئا كنا في الجاهلية لا نرى النساء شيئا وفي رواية لا ندخلهن شاهل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 وهذا طبعا ليس المعنى أن يتكلم بالأسرار فالذي مضى تحريمه باقن على تحريمه يدلق على هذا أنها جعلت من أعظم أخلاقه السيئة أنها لا تستطيع أن تتكلم لماذا هو سيء الخلق؟ ان أنطق أطلق إذن الكلام عند المرأة يساوي ماذا؟ يساوي حسن الخلق إذا أردت أن تكون حسن الخلق فكن طويل الأذن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 فقط. فإذا قرنت قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت لكي كأبي زرع لأم زرع والنبي كان فقير لعنده بيت فساح ولا عكم رداح ولا عنده شيء كان يبيته وأهله الليالية طاوين يعني لا يجدون عشاء لكنه استمع إلى مرأته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 أي في سفر أقرع بين نسائه فخرجت القرعة على عائشة وحفصة رضي الله عنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل أي والقوم يسيرون كانت العرب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 يحكي وأصغي هذا عند المرأة مهم أيها الإخوة الفائدة الثانية أن الغيرة بين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت بينهم ولا علاقة للنبي فيها يعني المرأة إذا غارت غارت حفصته من كون النبي يتحدث معه إيش ألا يتحدث معه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 ولكن احتالت على حقص انظر إلى فقه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أيضا أن المرء إذا لم يأخذ الفقه من الكتاب والسنة يظن فإنك لو نظرت إلى هذه القصة وأعطيتها لنساء اليوم لخرج النبي عندهن سيء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 باستقرار البيت فإن المرأة كل حياتها كلام حتى تخرج الأسرار لتتكلم وتحب أن تلقى الناس لتتكلم وتنب إلى المآثم لتتكلم وإلى الأفراح لتتكلم وأنتم تعلمون وترون الدور الثاني كل كلام فاخر بالك كل كلام فهذه طبيعة المرأة فلو يعني أراحنا الأزواج وأخذوا من بعض كلام النساء ربما ارتحنا يعني